وَقَدْ خَلَقْتُكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا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 116. ومكروا مكرا كبارا 117. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يعوث ويعوق ونسرا 118. وقد أضلوا كثيرا 119. ولا تزد الظالمين إلا ظلالا